ماري ومن تحتهم غلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنابوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشره فبشر عباد